م و س ل ع ه النابلسي ل ا للعلوم ر ك ي الاسلاميه د ي ي ن إ ك وإياك نعبد ن ت ع إهدنا ة ا ل ت م أنعمت صلاة الذين ل ي ع م و س ن ع ه ك النابلسي وأنه كان ر ج م ل للعلوم من ا ج فزادوهم ا ك ا ظننتم ل ن يبعث ا ل ل ه أ ح د ا وأننا م س ا ل ي ه و موسوعه ا أن ل ن نعجز ا ل ل ه س ي ا للعلوم أ ر ض و ن ج الاسلاميه م به ن مئن بربه فلا خ ا ف ب ح س ف موسوعه ن ف أ ل ئ ك ت ح ا ل ن ا وأما ا ل س ي للعلوم ح ط الاسلاميه وأن ت ق ع و ا ى ل ط ق ق ة ل أ س ن م y <laughs> o قل اني لااملك لكم قره ولا رشدا قل اني لن يجيرني من الله احدا ولن اجد من م و س و ص ه ا ل ي ع ل م ن أ ب ل غ ر س ا للعلوم أ ح ق الاسلاميه د ي و أ